وَمَن يَقُنُّ مِن كُلِّ اللَّهِ وَوَسُووُلِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَةً وَتَعْمَلْ صَالِحَةً نُؤْتِهَا أَجْرًا مَرْوَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَكَ أَحَدٍ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 كَاتَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَقْهِيرًا وَذَكُرْنَا مَا نَسَلَفْتِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصادقين والمتصدقات والصادقين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذكرات أعذ الله لهم مغفرته وأجر عظيم.